قال الشيخ رحمه الله تعالى باب ا ل ش ف ا ع ة وقول الله عز وجل و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه و و ق ل ه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ضره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له قال ابو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أ ن يكون لغيره ملك أ و قسط منه أ و يكون عونا لله ولم يبق إ ل ا ا ل ش ف ا ع ة فبين أ ن ه ا لا تنفع إ ل ا لمن أ ذ ن له الرب كما قال ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى فهذه ا ل ش ف ا ع ة التي يظنها المشركون هي م ن ت ف ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة كما نفاها ا ل ق ر آ ن و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ه ي أ ت ي فيسجد لربه ويحمده لا ي ب د أ ب ا ل ش ف ا ع ة أ و ل ا ثم يقال له ارفع ر أ س ك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع وقال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من أ س ع د الناس بشفاعتك قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه فتلك ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص ب إ ذ ن الله ولا تكون لمن أ ش ر ك بالله وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص فيغفر لهم ب و ا س ط ة دعاء من أ ذ ن له أ ن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ف ا ل ش ف ا ع ة التي نفاها ا ل ق ر آ ن ما كان فيها شرك ولهذا أ ث ب ت ا ل ش ف ا ع ة ب إ ذ ن ه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ه ا لا تكون إ ل ا ل أ ه ل التوحيد و ا ل إ خ ل ا ص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 الذين يتعلقون ب أ ص ن ا م ه م ومعبوداتهم من ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ص ن ا م وغيرهم وهم يعرفون أ ن الله هو الخالق الرازق ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله ولكن رسول وسلم قولوا تفلحوا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله、تفلح. قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب ثم قرروا كما أ خ ب ر الله عز وجل عنهم أ ن ه م يقولون أ ن هؤلاء ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ و ث ا ن نعلم أ ن ه م مخلوقون و أ ن ه م لا يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون و إ ن م ا عبدناهم نتقرب بهم إ ل ى الله ل أ ن ه م أ ه ل جاه عند الله عز وجل ف ن ت ق ر ب بهم ليشفعوا لنا عند الله قال الله تبارك وتعالى في ذلك ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إلى ل ل زلفة ه الى و ليقربون ا ما إلا نعبدهم إ ل الله زلفى والله أ خ ب ر على أ ن الدين الخالص له أ ل ا لله الدين الخالص فلا يقبل من العبد أ ن يعمل عملا لله ثم يشرك معه غيره ل أ ن الله عز وجل غني عن أ ي عمل يعمله إ ن س ا ن ويشرك فيه مع الله غيره فالله هو الغني الحميد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أ ن ا أ غ ن ى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أ ش ر ك معي ف ي ه غيري تركته هو شركا ه هذه فيها به وهو هذه الآيات فيها البيان لما تعلق به المشركون وهو الشفاعة أي شفاعة الأولياء الآيات التي تعلق أي ن م ع س و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا ش ف ي ر ليس لمخلوق من دون الله عز وجل ولي يدفع ع ن ولا شافع يشفع له من دا ل ذا ي قل ل الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن يدعو الله ل م ن يشاء ويرضى ثم ذكر هذه ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى و أ ر ج و من ا ل ا خ و ة أ ن يتفطنوا لما جاء فيها الله عز وجل يقول ولد ا ع و الذين ا زعمتم من دون الله سواء كانوا أ و ل ي ا أ و كانوا أ ش ج ا ر ا أ و أ ح ج ا ر ا أ و أ ص ن ا م ا سواء نحتوها ب أ ي د ي ه م كما كان يفعل قوم إ ب ر ا ه ي م أ و غير ذلك ولدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره ة في في يعني السماوات ولا في الأرض ؤ ل المدعوة كلها لا تملك مثقال ا ء درة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض فهذه ه ك ل ا ملك لله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي هو وهو عز ي ت ص ر ف فيها إذن هذه الآلهة إذن لا تملك هذا المثقال من هذه المخلوقات مثقال ا ل ذ ر ة ثم قال وما لهم فيهما من شرك يعني بين على أ ن هؤلاء ا ل أ و ل ي ا ء ليس لهم جزء من هذه المخلوقات ولا مثقال ا ل ذ ر ة ثم انتقل لشيء ربما يتوهم متوهم ان هؤلاء لهم ش ر ا ك ة في هذه المخلوقات قال وما لهم فيهما من شرك لا في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ثم أ ي ض ا نفى ما قد ت و ه م أ ن لهم عمل يعملونه وهو المساعده لله يظاهرونه ويساعدونه قال وما له منهم من ظهير بقت الشفاعة يعني هو الآن بين على أ ن هؤلاء الشركاء لا يملكون مثقال ذ ر ة م ن ف ص ل ة وليس لهم ش ر ا ك ة مع الله عز وجل في هذه المخلوقات جميعا وليس لهم معاون ولا ظهير يعاونه على ملكه بقيت م س أ ل ة و ا ح د ة وهي أ ن هؤلاء ا ل أ و ل ي ا ء ممكن يشفعون لهم عند الله يعني هم يوافقون على أ ن ه ليست هناك لهؤلاء الأولياء مثقال ينفصل ذرة يختصون بها وليس لهم ش ر ا ك ة في هذه المخلوقات وليس منهم أ ح د يعين الله عز وجل على تدبير أ م و ر عباده بقيت م س أ ل ة و ا ح د ة وهي ا ل ش ف ا ع ة فقالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله ك ما قال الله ع نعبدهم ه م ما ن ويش إ عبادتهم عبادتهم د ع ا ء ه م لهم والذبح لهم والنذر لهم ل أ ن ه م حينما تصيبهم ش د ة يلجئون الى تلك ا ل أ و ل ي ا ء ويطلبون د دون ع عز و وجل و ن من ه الله ا ي منها ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ماذا يقنعون أ و ماذا بقي قالوا ان هؤلاء الاولياء يشفعون لنا عند الله قال الله عز وجل في هذه وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا أدين بدون قاسوا الله عز وجل على ملوك الارض أ ر ض فملوك ل أ فيه من يشاركهم ف يعاونهم ه من ي ف يساعدهم ه من ي وقد يخشون أ ن ه م إ ذ ا ردوا شفاعته أ ن يحدث لهم ما يحدث والله عز وجل ليس كذلك بل هو المالك المتصرف في ملكه كيف يشاء و لهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أ ف ض ل الخلق جميعا في يوم المحشر في ذاك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الناس جميعا ويقفون تلك ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة حينما يحشرون من قبورهم و ي أ ت و ن ح ف ا ة غرلا كما خلقهم الله عز وجل و ت د ن الشمس من رؤوسهم ويتصبب ا ل ع ر ق منهم حتى أ ن بعضهم يلجمه ع ر ق ه وذلك بقدر أ ع م ا ل ه م في هذه الدنيا هؤلاء جميعا يفزعون ويريدون من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء يعني في فصل القضاء بينهم حتى يعرف كل واحد مصيره إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار فيذهبون إ ل ى آ د م ويطلبون منه أ ن يشفع ى لهم ي عند الله عز وجل ويذكرون فضله ب أ ن الله خلقه بيده و أ س ج د له ملائكته الا على يشفع ى لهم ي عند الله والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم فيعتذر ويقول اذهبوا الى غيري ويذكر خطيئته التي وقع فيها وعفى الله عنه لانه تاب فتاب الله عليه وهو أ ك ل ه من ا ل ش ج ر ة لما نهاه الله عز وجل عنها أ ك ل منها حينما وسوس له الشيطان وقاسمهما أ ن ه لهما لمن الناصحين أ ي ل آ د م وحواء وصدقاهم بذلك اليمين و و ق ع فيما وقع فيه وهذا بقدر الله عز وجل ثم تاب من تلك ا ل م ع ص ي ة وتاب الله عليهما فيقول اذهبوا الى غيري ف ي أ ت و ن إ ل ى نوح ويذكرون فضله ويطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة عند الله فيعتذر ويذكر أ ن ه دعا على قومه كما قال الله عز وجل رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا ف أ غ ر ق ه م الله عز وجل وعرفنا ن نوح عليه السلام كما قال الله عز وجل في كتابه مكث مع قومه يدعوهم إ ل ى الطريق الصحيح إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما تسعمائه وخمسين س ن ة وهو يدعوهم وهم لا يقبلون منه بل كما ذكر الله عز وجل عنه قال رب ي إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم ي دعائي إ ل ا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م حتى لا يسمعون و ا س ت ق ش و ا ثيابهم فالله عز وجل أ م ه ل ه م هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة ونوح عليه السلام صبر هذا الصبر الطويل حتى جاء حكم الله ولم يؤمن من قومه في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة إ ل ا من ركب م ع ه في السفينه ة الأمة من لم آمن يكن تلك العدد الذي ب واتبعه إ ل ا من ركب في تلك ا ل س ف ي ن ة والباقون أ غ ر ق ه م الله عز وجل جميعا الشاهد أ ن ه يعتذر ويحولهم إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و ي أ ت و ن إ ل ى إ ب ر ا ه ي م ويطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة فيعتذر أ ي ض ا وقد سبق مثل هذا الحديث في بعض الدروس التي سبقت يعتذر ثم يقول اذهبوا الى عيسى و ي أ ت و ن إ ل ى عيسى ويطلبون منه ا ل ش ف ا ع ة فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا ل أ ن إ ب ر ا ه ي م كما سبق أ ن ذكرنا أ ن ه ذكر لنفسه ذنبا وليس هو ذنب في ا ل أ ص ل في ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن ه حينما دعاه قومه للخروج إ ل ى مجتمعهم قال إ ن ي سقيم يعني مريض ما أ س ت ط ي ع لما ذهبوا رجع إ ل ى أ ص ن ا م ه م وكسرها فلما رجعوا من, مصلاهم أو من مجتمعهم ص ل ا ه م من م أو قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م فلما ش ا ل و ه قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه ان كانوا ينطقون ل أ ن قوم إ ب ر ا ه ي م يلحتون ا ل أ ص ن ا م ب أ ي د ي ه م ثم يسجدون لها يعني هم أ ق د ر منها و أ ق و ى منها ل أ ن ه م هم الذين يعملون هذه ا ل أ ص ن ا م ب أ ي د ي ه م ثم يضعوها و يعبدونها من دون الله والمفروض أ ن ا ل إ ل ه المعبود لا بد أ ن يكون هو القوي و هو المتصرف حتى ا ل إ ن س ا ن يفزع إ ل ي ه فهو قال لهم أ ن هذه ا ل آ ل ه ه ا ل ك ث ي ر ة ا ل م و ج و د ة مع هذا الكبير يظهر أ ن ه ت أ ث ر منهم و ما رضي لهم أ ن يكونوا معه ه ي ش ا ر ك و ن فكسرهم ف س أ ل ه م إ ن كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم واعترفوا بظلمهم ولكن كما قال الله عز وجل نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا أ ن ت تعلم كيف تقول ان ا س أ ل ه م إ ن كانوا ينطقون و أ ن ت تعلم أ ن ه م لا ينطقون ثم عزموا على أ ن ينتصروا ل آ ل ه ت ه م والمفروض أ ن ا ل إ ل ه هو الذي ينتصر لمن يعبده وهو الذي يغيثه و ه و ا ل ذ ي ي ف ز ع له وهو ا ل ذ ينقذهم ي م ا ه و فيه لكن بالعكس هم انفسهم يريدون أ ن ينتصروا ل آ ل ه ت ه م فعملوا تلك النار أ و قدوه ا ثم جاءوا ب إ ب ر ا ه ي م ويذكروا به في من ج ن ي ق ل ك ث ر ة أ و ل ش د ة حرارتها لم يستطعوا أ ن يجربوا منها ثم رموا في هذه النار الله عز وجل قال يا نار كن بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م ولما عرض له جبريل في هذا الوقت الضيق الحرج الذي يتشبث فيه ا ل إ ن س ا ن ب أ ي شيء حتى ينقذ مما هو م ق د م عليه فقال ه أ لك ح ا ج ة قال أ م ا إ ل ي ك فلا أ م ا إ ل ي ك فلا و إ م ا إ ل ى الله فنعم ثم لما عملوا ذلك قال ل الله ل حسبنا ونعم ا و ك ي فالنار لم ت ح ر ق ولم ت ؤ ث ر عليه بل صارت ب ا ر د ة وشددت ا ل ب ر و د ة فكان في هذا المكان الذي في النار التي من طبيعتها ا ل إ ح ر ا ق أ ن الله عز وجل القادر المتصرف سلبها هذه ا ل خ ا ص ي ة ا ل م ع ر و ف ة يعني النار طبيعتها كل شيء ترميه فيه تحرقه إ ذ ا آ ل ه ت ه م ماذا صنعت لهم وهم ا ل آ ن ينتصرون لها هذه ا ل آ ي ة بينت أ ن هؤلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذ ر ة لا في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولم يبق لهم ك م الا ق ن إ ل التعلق ا ب ا ل ش ف ا ع ة ل أ ن ه م لا يملكون شيئا مستقلا ولا يملكون ش ر ا ك ة مع الله عز وجل وليس فيهم أ ح د يعينه أ و ي س ا ع د ه ولم تبق ى لهم إ ل ا ا ل ش ف ا ع ة فالله قال ولا يشفعون عنده الا لمن اذن به لما اعتذر عيسى عليه السلام من ا ل ش ف ا ع ة وقال لست لها اذهبوا الى محمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ف ج ا ء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ا ل ش ف ا ع ة فقالوا أ ل ا ترى ما حل بنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لبى تلك الدعوه وقال أ ن ا لها أ ن ا لها ولكن ماذا صنع هل جاء وتقدم بين يد الله وقال اشفع اقبل ش ف ا ع ة في هؤلاء لا لم يعمل ذلك ل أ ن الله بين ما في أ ح د يستطيع أ ن يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه فجاء وسيد ذاك السجود الطويل هذا السجود الطويل فتح الله عليه فيه من المحامد والثناء على الله عز وجل كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما لم ي ف ت ح و ا عليه في الدنيا وبعد أ ن س ج د ذاك السجود الطويل الله قال له ارفع ر أ س ك واشفعت شهفه إ ذ ا هذه ا ل آ ل ه ه التي يتعلقون بها ولم يبق ى لهم مش هي ت ع لا و ن ب ه إلا أن ت ش ف ع ل احد عنده الا ب إ ذ ن ه فمن أ ذ ن له قبل شفاعته وهذه المعبودات المخلوقه من دون الله لا تنفع ولا تضر أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعه هذه ا ل آ ل ه ة لا تجيب المضطر و إ ن م ا الذي يجيب المضطر هو الله عز وجل ويقول والله يقول وقال ي و و ل ربكم ادعوني استجب لكم, لكم ان ي الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون منتفيه يوم القيامه كما نفاها القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا ما يمكن أن يأتي ويقول شفعني في هؤلاء بدون سيدان لابد أ ن يطلب ا ل إ ذ ن من ر ب ه عزوجل أ ن ه ي أ ت ي ف ي س ج د ل ر ب ه و ي ح م د ه لابد ي أ ب ا ل ش ف ا ع ة أ و ل ا ثم يقال له وهنا ا ل إ ذ ن ثم يقال له ا ر ف ع ر أ س ه وقل يسمع أ و تسمع و س ل ت ع ط ى وشفعت شفع فهنا يطلب الشفع ا ة من الله عزوجل في فصل القضاء بين العباد فيأتي الجواب من الله عز وجل لفصل القضاء وهذا ما جاء شركه الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك ع س ى يبعثك ربك مقاما محمودا م ق اي م محمودا ا أ أ ن الله عز وجل يشفعه في هذا الموقف فيحمده الناس جميعا ا ل أ و ل و ن و ا ل آ خ ر و ن على هذه الشفاعه ة ف ي ح م د و ويثنون عليه ل أ ن الله عز وجل شفعه بعد أ ن ا س ت أ ذ ن ف أ ذ ن له ب ا ل ش ف ا ع ة ثم جاء الحديث ا ل آ خ ر وهو قول أ ب ي هريره رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أ س ع د الناس بشفاعتك من أ س ع د الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه فتلك ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص ب إ ذ ن الله أ ي أ ن ا ل ش ف ا ع ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للمشركين ل أ ن الشرك لا يغفره الله عز وجل والله يقول في كتابه إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا كل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عفى عنه من أ و ل وهله ثم أ د خ ل ه ا ل ج ن ة و إ ن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة م آ ل ه بعد أ ن يعذبه بقدر ذنبه م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة وهذا الحديث الصحيح و ا ل آ ي ا ت ا ل ص ر ي ح ة ترد على الذين يكفرون مرتكبي المعاصي ط ا ئ ف ة من الناس في زمن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كفروا ا ل ص ح ا ب ة ب أ ي شيء كفروه بالمعاصي ادعوا عليهم أ ن ه م عصوا الله عز وجل ف ح ك م و ا بكفرهم بل حكموا بكفر من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة وما شهد له الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ا ل ج ن ة فهذا أ م ر مغضوع به أ ن ه لا يكفر بعد تلك ا ل ش ه ا د ة ل أ ن ا ل ج ن ة لا يدخلها إ ل ا الموحدون المؤمنون و أ م ا الكفار فلا يدخلون ا ل ج ن ة بل هم مخلدون في النار بنص ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا كان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام شهد ل أ ب ي بكر و لعمر و لعثمان ولعلي و ل ع ش ر المبشرين ب ا ل ج ن ة شهد لهم ب ا ل ج ن ة فتاتي الطوائف ا ل م ن ح ا ر ف ة التي تريد أ ن تهدم ا ل إ س ل ا م باسم ا ل إ س ل ا م وباسم الحرص على ا ل إ س ل ا م ف ي أ ت و ن ويكفرون عثمان بن عطار رضي الله عنه الذي تستحي منه م ل ا ئ ك ة السماء و أ ن ف ق ماله كله في سبيل الله ولما جاء و اليك إ الرعاع من مصر ومن العراق ومن الشام مع عبدالله بن سبا وحاصروه في المدينه طلع لهم وقال ماذا تنقمون مني ادعوا دعواهم ا ل ك ا ذ ب ة ا ل ب ا ط ل ة وقال لهم إ ن ي كنت أ ك ث ر الناس مالا واليوم لا أ م ل ك إ ل ا بعيرين ل أ ن ه رضي الله عنه في جيش ا ل ع س ر ة جهز أ ل ف بعير ب أ ح ل ا س ه ا و أ ق ت ا ب ه ا وجاء ب ص ر ة من النقود يحملها قد أ ث ق ل ت كتفيه أ و يديه فصبها في حيير س و ل الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول ما ضر عثمان بعد اليوم ثم أخبر بأنه سيقتل ل م م ظ و اخبر أ ب أ ن ه سيقتل مظلوما بل إ ن ه قال على بلوى تصيبه ولما خرج له أ ب و ه ر ي ر ة لما كانوا في ذلك البستان وكان أ ب و ه ر ي ر ة حارسا على الباب فجاء أ ب و بكر و ا س ت أ ذ ن ف أ ج ن له أذن له وبشره ب ا ل ج ن ة ثم استأذن عمر فقال اذن س ت أ عمر ف ق ا له إذن ل ابشره ب ا ل ج ن ة ثم ا س ت أ ذ ن عثمان فقال إ ذ ن له ابشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه فقال إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون ف أ ص ي ب بتلك البلوى حيث قتلوه والمصحف بين ي د ي ه ق ت ل ومما ه هؤلاء ل ل ا و يدل على خروجهم عليه أ ن ه م هم الذين قالوا لعلي بن أ ب ي طالب إ ن لم تعيد ا ل أ ش ت ر القائد قائد الجيش إن لم تعيد الأشتر تعيد صنعنا بك ما صنعنا بعثمان ماذا صنعوا بعثمان ح ا ص ر و ه وقتلوه فيقول إ م ا تعمل كذا و إ ل ا نصنع بك مثلما صنعنا بعثمان ثم بعد ذلك تقربوا بقتل علي بن أ ب ي طالب تقربا الى ا ل ج ن ة عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي كان من حفاظ ا ل ق ر آ ن والذي أ ر س ل ه ع م ر بن الخطاب رضي الله عنه إ ل ى مصر و كتب ل ع م ر بن العاص أ ن يبني له دارا حتى يعلم الناس ا ل ق ر آ ن بعد ذلك ظل وانحرف وقال بقول الخوارج ثم عزم على قتله وترصد له عند الباب قبل ص ل ا ة الفجر فلما خرج رضي الله عنه أ ر ض ا ه ضربه على ر أ س ه ضربه بالسيف على ر أ س ه ح ي ن م ا جاءوا يقتلونه في القصاص يقتصون به و ي ق و ل ن ا عبدالله بن ي ع ف ر يعني إ م ا قطع يديه أ و كذا لكن حينما أ ر ا د أ ن يقطع لسانه ي ز ع يعني في أ و ل ا ل أ م ر كل ا ل أ ع ض ا ء لم يبالي بذلك ل أ ن ه يدعي أ ن ه يذكر الله عز وجل فلما حاولوه على لسانه امتنع و ت أ ذ ى فلما س أ ل ه لماذا قال يريد أ ن يموت و يذكر الله يريد أ ن يموت وهو على ذكر لله عز و جل يتقرب على ابن أ ب ي طالب رضي الله عنه المشهود له ب ا ل ج ن ة يقتلون ثم يتقرب بما يراه من ظ ل ا ل إ ذ ا أ و ل ئ ك ضلوا و كفروا المسلمين بالمعاصي وهذا الفكر المنحرف الذي ن ش أ في ذاك التاريخ لازال بين ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لازال هناك أ ن ا س يجدون من يضللهم و ي ح ر ف و ن كتاب الله و س ن ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم ويفتونهم بتكفير المسلمين بل بتكفير العلماء ويقولون لهم ان هؤلاء العلماء إ م ا ملعونين كما يقولون ل أ ن ه م ساكتون و إ م ا انهم كفار ل أ ن ه م لم يغيروا المنكر ما هو المنكر الذي يريدون تغييره هذا المنكر حسب ر أ ي ه م ثم يفسرون عملهم هذا ب أ ن ه جهاد يفجرون أ ن ف س ه م في المؤمنين في النساء و ا ل أ ط ف ا ل المسلمين في الضعفاء المساكين الذين لا ذنب لهم ويدعون أ ن هذا جهاد في سبيل الله فهل هذا جهاد هذا جهاد في سبيل الشيطان إ ذ ن التكفير بالمعاصي نقول أ ن الخوارج أ ن ف س ه م ماتوا ولكن فكرهم لم يمت فكرهم ما زال منتشرا و تجد هؤلاء الذين أ ض ل و ا الشباب المساكين ل أ ن ه م يتصيدون الشباب الذين لا علم عندهم ولا عقول عندهم ولا يقبلون الكبار كما صرح هؤلاء الشباب أ ن ف س ه م يقولون أ ن ه م لا يقبلون من كان عمره فوق الثلاثين ل أ ن هذا لو قالوله بمثل هذا العمل ب أ ن ك اذهب فجر نفسك وقتل هؤلاء ولك ا ل ج ن ة الكبير العاقل يقول لهم لماذا تفجروني ب ا ل ج ن ة وتستقبلكم الحر العين الكبير هذا القول وأما الصغير المسكين خالص صبغي الجهاد سيقول لهم صبغي سبيل الله ونطرة في الإسلام الإسلام ونشر الإسلام فيعمل مثل هذا العمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ خ ب ر عن من يقتل نفسه في صحيح البخاري ومسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه ب ح د ي د ة فهو ي ت و ج أ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من قتل نفسه من ش ا ه ق رمى نفسه من جبل أ و مثل هؤلاء الذين ينتحرون من القصور ا ل ع ا ل ي ة يرمي نفسه من أ ل ق ى نفسه من شاهق فمات فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه بسم السم الذي يبتلع هؤلاء المساكين حينما تضيق عليهم الدنيا ويقتلون أ ن ف س ه م أ خ ب ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه من قتل نفسه بذاك السم وهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها هذا الذي يقتل نفسه طيب الذي يقتل المؤمن الضعفاء المساكين الذين لا ذنب لهم ولا يعلمون ب أ ي ذنب قتلوا في بيوتهم آ م ن ي ن ن ط م ئ ن ي ن ولا يسمع إ ل ا العمار تنهد عليهم والدنيا تحترق عليهم بدون ذنب ماذا صنع والله عز, والله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إ ذ ن هذا المسكين الذي يريد ا ل ج ن ة ويريد الحر العين قتل نفسه وسمعتم وعيد من قتل نفسه وقتل المؤمنين وهذا وعيد من قتل المؤمن فكيف هذه ا ل ج ن ة من أ ي ن الطريق ل ل ج ن ة هل هذه طريقه ل ى ا ل ج ن ة بل بعضهم أ ث ق و ا هؤلاء الشباب المساكين ب أ ن يكذبوا على والديهم ل أ ن ه م حينما قيل للشباب هؤلاء أ ن الجهاد لا ينبغي ان يكون إ ل ا ب إ ذ ن إ م ا من ا ل إ م ا م ا ل إ ذ ن العام للناس جميعا و إ م ا ا ل إ ذ ن لهذا الولد الذي يريد أ ن يقاتل ف أ ف ت و ه م ب أ ن يكذبوا على أ م ه ا ت ه م ه ذ ه ف ت و ا ص ا د ر ة منهم ما ندري فتوى نسميها ولا فتنه ثم سؤال وجه لاحد هؤلاء الذين جعلوا أ ن ف س ه م شيوخا ومحرضين لهؤلاء قال له سائل أ ر أ ي ت لو قابلني شخص حينما ف ج ر ت أو أ ر د ت أ ن أ ف ج ر شخص لا ذنب له وظن أ ن ي إ م ا لص أ ر ي د أ ن أ د خ ل بيته أ و حول ذلك فماذا اصنع معه هل أ ق ت ل ه قال إ ر م ه في قدميه إ ن لم يساعدك ضميرك على قتلك ه أقتله ولكن إذا كان ضميرك يعني ل و ن كان يعني أن إذا ما ضميرك لك هيئ تقتله ف أ ر م ه في قدميه يعني كسره خلاص هذه فتاوى ممن تسطر بل فتاوى صدرت من مثل هؤلاء المخدوعين بجواز قتل النساء و ا ل أ ط ف ا ل وسموهم في اعترافاتهم وكتب اولئك م و ج و د ة مثل أ ب و قتاده ة ذ الذي ا يسمونه أ ب و ق ت ا د ة أ ف ت ى بقتل النساء و ا ل أ ط ف ا ل وهؤلاء المساكين كما قلنا ل ق ل ة علمهم وصغر سنهم قبلوا مثل هذه الترهات و غ ز ه م هذا الغزو الفكري و أ د خ ل و ا في روعهم أ ن ه م إ ذ ا عملوا ذلك ف ا ل ج ن ة أ ب و ا ب ه ا م ف ت و ح ة أ م ا م ه م وكما قلت لو كانوا كبارا وفكروا تفكيرا فقط ل أ ن العاقل يستطيع أ ن يفكر لماذا تدفعني و ت ؤ ث ر ن ي ب ا ل ج ن ة وتتركها والمسلم في هذه الدنيا لا يعمل في هذه الدنيا إ ل ا خوفا من النار وطمعا في ا ل ج ن ة يطلب من الله عز وجل أ ن يقيه عذاب النار ويدخله أ ن ا ل ج ن ة نحن الان الحجاج ماذا نريد نريد رضاء الله ونريد ا ل ج ن ة ويباعدنا عن النار فما دام ا ل ج ن ة عند هؤلاء ق ر ي ب ة بهذه ا ل ص و ر ة فلما دام اقدموا ب أ ن ف س ه م ودخلوا ا ل ج ن ة وخلاص ينتهون من هذه الدنيا ولكن يعلمون أ ن ه م كاذبون يعلمون علم اليقين أ ن ه م كاذبون في دعواهم هذه و إ ن م ا أ ر ا د و ا أ ن يغرروا بهؤلاء الشباب المساكين ليحققوا أ غ ر ا ض ه م وهذا حرب ل ل إ س ل ا م والمسلمين حرب ل ل إ س ل ا م والمسلمين حيث أ ن ه م أ ل ق و ا في روع هؤلاء أ ن يقتلوا أ ن ف س ه م ويقتلوا اخوانهم فهذا كله تدمير وطعن في ا ل إ س ل ا م و إ ع ا ن ة للكفار ع ل ى ا ل ل م م س ي ن إعانة للكفار على المسلمين سواء قصدوا ذلك أ و لم يقصدوا والغالب أ ن ه م يعلمون هذا ب أ ن ه ليس الطريق إ ل ى ا ل ج ن ة وليس هذا الجهاد في سبيل الله بل الجهاد في سبيل الله كما قال ر س و ل الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه ة ا ل ل الله ع ي ا ف و ف ي سبيل العليا ل قاتل لتكون كلمة الله ل ه من ا فهو في سبيل الله فكيف ت أ ت ي للامنين المطمئنين من النساء والأطفال والرجال أ ط ف ا ا ل ل و المسلمون فتعمل ه فيهم ذلك العمل هم مسلمون ماذا يقولون أ ي ض ا يقولون نريد أ ن نقيم ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة على اي اساس تقتل المسلمين وتريد ان تقيم ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة هذا من الهوس ومن التضليل ومن المحارب ة ل ل م س ل م ي ن في كل مكان ولا سيما في الحرمين الشريفين هذه البلاد مهبط الوحي و م ن ب ع ا ل ر س ا ل ة و ق ب ل ة المسلمين و أ ه ل ه ا سواء ح ك او م أ محكومين كل ه مسكون ي ت م بكتاب ربهم و س ن ة نبيهم و ل ك ن ليس هناك ع ص م ة ل أ ح د من البشر كل الناس يخطئون ويصيبون ولكن المنهج السليم الصحيح هو المعمول به في هذه البلاد إ ق ا م ة شرع الله تطبيق الحدود خ د م ة الحرمين الشريفين كما تشاهدون هذه البلاد تقدم هذه الخدمات للمسلمين جميعا ولا تريد منهم يزال ولا شكورا ل أ ن هذا تعتبره من واجباتها التي يجب عليها أ ن تؤديه ل أ ن الله عز وجل مكنها من القيام في هذه الحرمين فيجب عليهم أ ن يقوموا بما يحتاج اليه المسلمون فيجب على المسلم أ ن يفكر في نفسه ويعلم أ ن من أ د خ ل هذه ا ل أ س ل ح ة إ ل ى م ك ة وقد سمعتم وقد ر أ ي ت م كيف ي ك و ن جهادا في سبيل الله من تجاهد في م ك ة مكه ة ا ن ت ى الجهاد فيها حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ب ح ا ل دار إ س ل ا م ولا زالت كذلك وستبقى إ ن شاء الله إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فهؤلاء ما يريدون إ ل ا أ ن يفسدوا ا ل إ س ل ا م ويقضوا على ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة ولكن الله عز وجل هو الذي وعد بنصر دينه وهو الذي سيتكفل بذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون و رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ت ز ا طائفه من أ م ت ي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك و تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و ص ف هذه ا ل ط ا ئ ف ة حيث قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي فالذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم الحكم بكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه و سلم و ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة السليمه و ا ل ع ب ا د ة ا ل س ل ي م ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة التي كان يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وغيرهم ل أ ن الله قال له ادعو الى إ سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن فالجدال لاهل الكتاب بالتي هي أ ح س ن نعود إ ل ى هذا الحديث ا ل ش ف ا ع ة شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بها اسعد ل ن ا بها أ س الناس بها من مات موحدا من مات ع ل ى التوحيد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم ا ل ق ي ا م ة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أ ن الله عز وجل يقول لعباده يا عبادي أ و يا عبدي لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ل أ ت ي ت ك بقرابها م غ ف ر ة وهذا المعنى الذي نقوله ب أ ن ا ل ع ص ا ة إ م ا يعذبون بقدر ذنوبهم و إ م ا يعفو الله عنهم من أ و ل وهله هذا هو منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهذا ما دل عليه كتاب الله و ا ل س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فالاحاديث الصحيحه في الصحيحين أ ن ه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن ولكن هل عندنا ط ا ق ة على تحمل هذه النار هذه النار التي هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ويوم ا ل ق ي ا م ة سيضم هذا الجزء إ ل ي ه ا هذا الجزء لا يستطيع احدنا ان يمد أ ص ب ع ه إ ل ى هذه النار إ ذ ا ما دمت أ ن هذه المعاصي عليها وعيد من الله عز وجل بالنار فعليك أن ن ت ت ج ب ه ان عليك أ تجتنب المعاصي جميعا ولكن إ ذ ا وقعت فيها وهذه ط ب ي ع ة ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه ليس معصوما ومعه الشيطان والنفس ا ل أ م ا ر بالسوء ف إ ذ ا وقع في معصيه فعليه ان يتوب فباب ا ل ت و ب ة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها عليه أ ن يتوب ا ل ت و ب ة النصوح ا ل ص ا د ق ة والحج الذي ي و ف ق الله عز وجل الحج ما ي أ ت ي إ ل ا تائبا يطلب من الله عز وجل أ ن يغفر له ذنوبه ويدخله ا ل ج ن ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة ما هو الحج المبرور الحج المبرور أ ن يكون خالصا لله عز وجل أ ل ا لله الدين الخالص فلا يداخله رياء ولا س م ع ة أ ي لا يفكر ا ل إ ن س ا ن ولا يدخل عليه هذا القصد الفاسد وهو أ ن ه يريد أ ن ي ر ا ي الناس ب أ ن ه حاج أ و يريد من الناس أ ن يقول له يا ح ج فلان يا ح ج فلان و إ ن م ا يقصد أ ن يكون هذا الحج لله عز وجل ل أ ن ه ركب اركان ا ل إ س ل ا م والله عز وجل يقول واتم الحج و ا ل ع م ر ة لله لا ل أ ح د غيره لله أ ي لا تشرك به شيئا والريا ء اذا وقع في العمل يفسد هذا العمل اما الشرك فيحبط ا ل أ ع م ا ل جميعا إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يخلص في حجه لله عز و جل ا ل أ م ر الثاني أ ن يتابع رسول صلى الله عليه و سلم نحن نعطي أ و ص ا ف الحج المبرور أ ن يتابع الرسول صلى الله عليه و سلم و ا ل م ت ا ب ع ة شرط في جميع ا ل أ ع م ا ل أ ي ا ل إ خ ل ا ص لله و ا ل م ت ا ب ع ة ل ر س و ل صلى الله عليه و سلم هذه من الشروط التي لا يقبل أ ي عمل إ ل ا إ ذ ا توفر في هذا العمل سواء كان حجا أ و صوما أ و ص د ق ة أ و جهادا أ و أ ي عمل من أ ع م ا ل الخير لا يقبل منك إ ل ا أ ن يكون خالصا لله ومتابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف ر س و ل يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد أ ي مردود عليه ا ل ش ر ب الثالث أن تكون ا ل ن ف ق ح ل التي النفق ا ل يحج بها المسلم أ ن تكون حلالا وليس معنى هذا على أ ن النفقه التي ينفقها على نفسه و أ و ل ا د ه يجوز أ ن تكون حراما هذا لا يجوز مطلقا لا في الحج ولا غير الحج إ ذ ن لا يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ق ت ص ب مال شخص أ و يسرقه أ و ي أ خ ذ ه ر ش و ة أ و يعمل معه أ ي عمل حتى ي أ خ ذ ماله هذا العمل الذي ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن ل ل ح ج ومعه هذه ا ل ن ف ق ة إ ذ ا كانت من ربا ا من س ر ق ة أو ك ا ن ت من غصب أ و كانت من مال يتيم ل أ ن الذين ياكلون أ م و ا ل اليتيم ظلما إ ن م ا ياكلون في بطونهم نارا و س ي ص ر و ن س ع ي ر ا واليتيم ضعيف مسكين في ح ا ج ة إ ل ى من يساعده ل أ ن ه فقد والده ف إ ذ ا جاء انسان واخذ ماله فالله عز وجل جاء بهذا الوعيد الشديد على اكل من اليتيم ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يدفع عن نفسه ف ل هو في ح ا ج ة إ ل ى ا ل م س ا ع د ة فقال الذين ياكلون اموال اليتامى وقول من إ ن م ا ي أ ك ل ن في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ف إ ذ ا أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن هذه ا ل ن ف ق ة من هذه ا ل أ و ج ه الحرام حينما يضع رجله في الغرز كما في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة ويقول لبيك اللهم لبيك يناديه م ن ا د ر من السماء لا لبيك و لا س ع د ك نفقتك حرام و أ ن ت م أ ز و ر غير م أ ز و ر أ م ا إ ذ ا كانت النفقه من حلال فيقول لبيك و س ع د ك نفقتك حلال و حجك مبرور و أ ن ت م أ ج و ر غير م أ ز و ر و كذلك في النفقه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم اخبر بقوله إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة و هذه ا ل أ م و ا ل المكتسب ة بهذه أ ي صورة من ا ل ص و ر ك ا ل ب ي ع و الشرف ا ء ي الحرام في المخدرات و المسكرات في الربا في ا ل ر ش و ة في ا ل ن ه ب وفي ا ل س ل ب هذا كله خ ب ي ث و ل هذا ق ا ل ه صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر و السفر من م ي ن ا ث ي ك ب و ر ي دعاء أ ن ت م ا ل آ ن في س ف ر الحاج مسافر و السفر من م ظ ن ة قبول الدعاء فإذا ولكن م أ ك ل ه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ان لا يستجابونه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث أ ط ب مطعمك تجب دعوتك أ ط ب مطعمك تجب دعوتك إ ذ ن الحج المبرور لابد أ ن تكون النفقه من حلال إذن اذا كان ا ل إ ن س ا ن مخلصا لله وكان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت نفقته حلال ف إ ن شاء الله هذا يكون الحج المبرور الذي وعد الله عليه ب ا ل ج ن ة فيجب على كل حاج أ ن يخلص نيته لله عز وجل ولو كان ت شابه شيء من قبل فعليه أ ن يرجع إ ذ ا الحاج تائب إ ل ى الله عز وجل و ا ل ت و ب ة م ق ب و ل ة منه ما عليه إ ل ا أ ن يخلص في توبته و أ ن يتوجه إ ل ى الله عز وجل ويعجب الا يعود إ ل ى تلك الذنوب التي كان يرتكبها ويندم على فعله ذلك و إ ذ ا كانت هناك حقوق للناس ف ه ذ ا هو الشرط الرابع في ا لابد ت و ب ة ل أ ن تعادل ا حقوق ل أ ص ح ا ب ه ا ل أ ن الله لا يظلم أ ح د ا لاحد و أ م ا حقه فيعفو عنه ويجب على الحاج أ ن يعمل ذلك إ ذ ا الشفاعه تكون لمن يوم ا ل ق ي ا م ة تكون ل م ن مات موحدا وقد جاء في حديث أ ب ي ذر وهو في الصحيحين ان رسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب في ل ي ل ة ا ل م ق م ر ة إ ل ى الحره شرق ا ل م د ي ن ة وقال ل ي أ ب ي ذر اجلس في هذا المكان لا تتحرك حتى أ ع و د إ ل ي ك فلما ذهب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قليلا ابتعد عن أ ب ي ذر جاءه الملك و بشره ان من مات من أ م ت ه على التوحيد دخل ا ل ج ن ة و إ ن زنى و إ ن سرك و إ ن زنى و إ ن سرك و دخل ا ل ج ن ة كما عرفتم وكما علمتم ر ف ت م وكما ع يدخل ا ل ج ن ة إ ن شاء الله عز وجل من أ و ل وهله أ و يعذبه بقدر ذنبه و لكن ماله الى ا ل ج ن ة ف أ ب و ذر رضي الله عنه حينما سمع تلك ا ل ح ر ك ة و ذاك الصوت خشي أ ن هناك عدوا قد يفتك برسول الله صلى الله عليه و سلم ف أ ر ا د أ ن يذهب خوفا على ر س و ل صلى الله عليه وسلم ولكنه تذكر ا ل أ م ر الذي قال له لا تبرح هذا المكان وذكر لكم في ق ص ة أ ح ج أ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم حينما أ م ر الرماه الا ي ف ا ر ق ذلك المكان فلما خالف بعضهم حدث ما حدث ورسول صلى الله عليه وسلم موجود بين اظهرهم ف أ ب و ذر رضي الله عنه نفذ أ م ر ر س و ل صلى الله عليه وسلم وترك اجتهاده واجتهاده كان خائفا على ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم فبقي في مكانه فلما جاء ر س و ل صلى الله عليه وسلم قال له مازلت أ ن فاركتك حتى جاءني الملك فبشرني أ ن ه من مات من ا م ة على التوحيد دخل ا ل ج ن ة قلت و إ ن زنى و إ ن سرك قال و إ ن زنى و إ ن سرك فصار أ ب و ذر يكررها حتى في ا ل ر ا ب ع ة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع رغم أ ن ف أ ب ي ذر يعني من مات على التوحيد فماله إ ل ى ا ل ج ن ة على رغم أ ن ف أ ب ي ذر فكان أ ب و ذر رضي الله عنه حينما يحدث بهذا الحديث ي أ ت ي بهذه ا ل ج م ل ة و إ ن رغم أ ن ف أ ب ي ذر إ ذ ن منهج اهل ا ل س د ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن المعاصي كلها تحت م ش ي ئ ة الله ومن ارتكب م ع ص ي ة لا يخرج من ا ل إ س ل ا م أ ب د ا و إ ن م ا لا يكون برا مؤمنا بل يكون فاسقا ل أ ن ه ارتكب هذه ا ل م ع ص ي ة حتى يتوب منها ف إ ذ ا مات عليها فماله إ ل ى ا ل ج ن ة إ ن شاء الله عفى عنه من أ و ل وهله ولم يعذبه و إ ن شاء عذبه بقدر ذنبه وليس أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يقولون كما تقول ف ر ق ة تسمى ا ل م ع ت ز ل ة تقول أ ن ه يجب على الله عز وجل أ ن من ارتكب م ع ص ي ة ع ل ي ه وعيد بالنار أ ن يدخل ذلك النار يوجبون على الله ذلك والله لا يجب عليه شيء ما احد يجب على الله شيء والله عز وجل إ ن م ا يدخلنا ا ل ج ن ة بفضله ورحمته فهؤلاء يقولون هذا القول و إ ذ ا أ د خ ل و ا ذلك الرجل المرتكب ل ل م ع ص ي ة النار فليس عندهم ش ف ا ع ة عندهم من دخل النار لا يخرج منها ولهذا وافق الخوارج في تخليد العصاه في النار خالفهم في الدنيا أ ع ط ا ه حكما غير حكم الخوارج الخوارج أ و ل ئ ك القدامى والمعاصرون ا ل ذ يكفرون ن يقولون ل بهذا ا ف ر ي ك المسلمين في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في ا ل لا يرث ولا يرث ولا د يجدون ن ي يرث يرث ا كافة خ ر ة مخلد في النار في أ م ا ا ل م ع ت ز ل في ا ل د ن ي ا قالوا خرج من ا ل إ ي م ا ن ولم يدخل في الكفر بقي في م ن ز ل بين المنزلتين هكذا س م و ا وهذا في كتبهم وفي عقائدهم و إ ل ى ا ل آ ن الذين يعتقدون هذه ا ل ع ق ي د ة يقولون بذلك لكن في ا ل آ خ ر ة ينفذون عليه ا ل أ ص ل الثالث من أ ص و ل ه م ا ل خ م س ة وهو أ ن ه م يوجبون على الله أ ن يدخله النار و إ ذ ا دخله النار فلا ش ف ا ع ة وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ح ق الناس بشفاعته من قال لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصا من قلبه فهذا قال لا إ ل ه إ ل ا الله بمعنى أ ن ه لم يشرك بالله شيئا ولكن ارتكب م ع ص ي ة شرب خمرا أ و زنى أ و سرق إ ن طبق عليه الحد في الدنيا فهذا تطهير له و إ ن لم يطبق عليه فالله عز وجل إن شاء عفى عنه و إ ن شاء عذبه بغدر ذنبه ثم قال المؤلف فتلك ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص ب إ ذ ن الله ولا تكونوا لمن أ ش ر ك بالله إ ذ ن علينا أ ن نحضر الشرك والشرك سبقت ا ل أ ب و ا ب التي صار الحديث فيها عن مسائل يشرك ا ل إ ن س ا ن فيها وهو يظن أ ن ه ليس بمشرك فحينما ي أ ت و ن إ ل ى ا ل أ و ل ي ا ء أ ص ح ا ب القبور ويقولون هؤلاء أ و ل ي ا ء لله عز وجل فيدعونهم من دون الله يقدمون لهم النذور يذبحون لهم هذا شرك أ ك ب ر ل أ ن الله عز وجل أ خ ب ر في تلك ا ل آ ي ة التي سمعنا أ ن هؤلاء لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ثم أنهم ليس لهم ش ر ا ك ة في ملك الله عز وجل ثم ليس منهم أ ح د يساعد الله عز وجل ولا يكون ظهيرا له ثم أ خ ب ر عن ا ل ش ف ا ع ة التي يتعلقون بها والشفاعة الموحدين التوحيد لهؤلاء مات على فمن فهو أ ح ق ب ش ف ا ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ن س أ ل الله عز وجل أ ن يشفعه فينا ونحن إ ذ ا أ خ ل ص ن ا ووحدنا فشفاعته تكون لنا إ ن شاء الله فعلينا أ ن نخلص ا ل ع ب ا د ة لله عز وجل بجميع أ ن و ا ع ه ا الدعاء والخوف والرجاء والنذر هذا كله لله عز وجل فلا ندعو معه غيره وقال ربكم ادعوني استجب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء ع ب ا د ة وكذلك سبق الحديث لعن الله من ذبح لغير الله وهذا من أ ن و ا ع الشرك والله يقول فصل لربك وانحر ما دمت تصلي لله عز وجل فلا تذبح إ ل ا له إ ذ ن هذه ا ل أ م و ر ا ل ش ر ك ي ة هي التي تحول بيننا وبين ا ل ش ف ا ع ة فعلينا أ ن نتجنبها و أ ن نحذرها وهذا كما قلت لكم من منافع الحج فالذي يحج يكسب منافع ك ث ي ر ة ومن أ ه م ه ا المسائل ا ل ع ل م ي ة و أ ه م ه ا و أ ف ض ل ه ا و أ ح س ن ه ا الذي يتعلق بباب ا ل ع ق ي د ة ل أ ن هذه ا ل ن ج ا ة للمسلم فرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكه ثلاثه عشر عاما يقول لا اله إ ل ا الله تفلحك ي وهنا يقول في هذا الحديث أ ن ا ل ش ف ا ع ة أ ي ش ف ا ع ة ر س و ل صلى الله عليه وسلم لمن شهد لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة مخلصا له ولم يشرك به شيئا قال وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص فيغفر لهم ب و ا س ط ة دعاء من أ ذ ن له أ ن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسجد بين يدي ربه فيكرمه الله عز وجل بتلك ا ل ش ف ا ع ة التي يحمده الناس عليها جميعا عشان يبعثك ربك مقاما محمودا ولهذا قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام من سمع المؤذن يؤذن فقال مثل ما يقول ثم س أ ل لي ا ل و س ي ل ة ل أ ن ه ا د ر ج ة ع ا ل ي ة في ا ل ج ن ة لا تكون إ ل ا لرجل صالح و أ ر ج و أ ن أ ك و ن هو فمن س أ ل لي ا ل و س ي ل ة حلت له شفاعتي ولهذا إ ذ ا أ ذ ن المؤذن علينا أ ن ندعو بهذا الدعاء ات ل ل ل ه يدعوه م ربنا ا ا محمد ة وصلاة القائمة م آتي ل ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة هذا لا يكلفك شيئا ثم تكون لك ش ف ا ع ة رسله و ا ل ل صلى الله عليه وسلم ف ا ل ش ف ا ع ة التي نفاها ا ل ق ر آ ن ما كان فيها شرك إ ذ ن الله عز وجل لا ي أ ذ ن لمشرك ولا يقبل ا ل ش ف ا ع ة في مشرك ولا يشفع أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء والصادقين والشهداء ص د ي ي ق ن و ا ل في مشرك و إ ن م ا يشفعون في الموحدين فالموحدون الذين ارتكبوا المعاصي وماتوا على تلك المعاصي فالله عز وجل يقبل ش ف ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم ويخرجهم من النار ويدخلهم ا ل ج ن ة وفي حديث صحيح في مسلم أ ن ذاك الرجل الذي شغفه ر أ ي الخوارج وهو يزيد الفقير في صحيح مسلم أ ن يزيد الفقير من أ ه ل العراق شغفه ر أ ي من ر أ ي الخوارج وهو تكفير العصاه تكفير العصاه وتخليدهم في النار فعدموا على الحج ه ويخرجوا وعصاب معه من أجل أن أجل ن ت ه و من الحج ي على المسلمين في الحج ل أ ن ه م يعتبرون ا ل م س ل م ي ن كفار مثلما يعمل هؤلاء الصبيه ة و ؤ ل ل ا ا ء م ن ح ر ف و ي أ ت و ن بهذه ا ل أ س ل ح ة إ ل ى م ك ة وحول إ ل ى الحرم ماذا يريدون يصنعون بها من عندهم والمسلمون شغفهم مسلم يريدون أن يقاتلوا؟ أغاية الرأي والحديث فيه صحيح كفار أولئك هذا فلما عزموا على الحج قال بعضهم لبعض أ ل ا نمر ا ل م د ي ن ة فمر و ا ا ل م د ي ن ة ودخلوا إ ل ى هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس في المسجد قال ف إ ذ ا هو قد ذكر ج م ا ع ة يخرجون من النار بعد أ ن يصيروا مثل عود السماسم أ ي تحركهم النار ثم يخرجون منها و يلقون في نهر اسمه نهر ا ل ح ي ا ة ثم يدخلون ا ل ج ن ة فتعجب ه ذ ا الرجل و من مع ه فجاء هذا الرجل و قال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ننظر لهذه ا ل ج ر ة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هذا الذي تقولون يعني ما هذا الكلام الذي ت ق و ل ه والله يقول إ ن ك من تدخل النار فقد أ خ ز ي ت و فقد ا خ ز ي ت ه و يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أرادوا يخرجوا عيدوا أن أو فقال ي ه ا ف له بأسلوب اذكره ل العالم ل ص ح ا ا ب ي ا ل ق ر آ ن قال نعم قال هل ق ر أ ت المقام المحمود الذي سمعناه ا ل آ ن ومن الليل فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى أ ن يبعثك ربك مقاما محمودا قال نعم قال ف أ ن ش ا يحدث عن المقام المحمود و أ خ ب ر بهذه ا ل ش ف ا ع ة التي ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسجد بين يدي ر ب ي فبين في هذا الحديث ل أ ن فيه أ م و ر ا ك ث ي ر ة أ ن أن فيه أ ن ه يخرج من النار أ و ل ئ ك القوم الذين صاروا مثل عيدان السماسم ح ر و ق ة ثم يلقون في نهر ا ل ح ي ا ة ثم ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة يقول يزيد ا ل ف ف ق ي ر ر ع ن ان ي ع ي ه و وأصحابه إ ل ى م ن ز ل ه م ف ق ا ل و ا هل ت ر و ن ه ذ ا ا ل رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لك ان يكون ا هناك رجل يكذب على رسول أ ه ذ ه ب ي خ ر ج ع ل ى ا ل م س ل م ي ن ف ا ل ش ا ه د أ ن الاتصال بالعلماء هم الذين ي ن ق ذ و ن هؤلاء الجهال من ضلالهم فهؤلاء عزموا على قتل المسلمين ونن منهم أ ن من ارتكب معصيه هو كافر فلما سمعوا ذاك الصحابي وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا عن فكرهم الباطل ورجعوا للحق إ ل ا من ركب ر أ س ه إ ذ ن ا ل ش ف ا ع ة ل ل ع ص ا ة ث ا ب ت ة في الكتاب و ا ل س ن ة و أ ن ه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن و هذه ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و أ م ا ع ق ي د ة الخوارج و من يتبعهم سواء الخوارج القدامى أ و المعاصرون فهؤلاء يكفرون المسلمين جميعا بالمعاصي و هذا م خ ا ل ف ة و م ص ا د م ة لنص رسول الله صلى الله عليه و سلم بل تكفيرهم لعثمان و لعلي و ل أ ب ي بكر وعمر أ ي ض ا فتكفير الخوارج ل ل ص ح ا ب ة هو م خ ا ل ف ة و م ص ا د م ة للنص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن عثمان في ا ل ج ن ة و أ ن علي في ا ل ج ن ة ل أ ن الرسول لا يشهد إ ل ا بحق و لا يقول إ ل ا حقا فهؤلاء الذين يكفرونهم و الكافر يدخل النار هؤلاء صادموا هذا النص و ردوا هذا النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجب على المسلم ان يكون على بينه من امره وان يعود إ ل ى العلماء حينما يشكلوا عليه شيئا والله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون